وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورئاء الناس ويخدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ كَصَاعِقَةٍ بَرَّقٍ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ ف الله و الله شديد العقاب إذا يقولوا المنافقون والذين في قلوبهم رض غل هؤلاء ذينهم وما يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذا توكل الذين كفروا الملا كَأَنَّهُمْ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ فِي الْأَذْفَارِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارًا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَمَا جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَثُرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وكفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب